love أحده لا شريك له،, له هو الأول يا <تصفيق> حلا سبحانه وتعالى سبحان الله قصدت باب الرجاء والناس وَفَتَحَ بَابَ وبدت أشكو إلى مولاي وقلت يا أملي وقلت يا أملي وقلت يا أملي في كل قلت يا أسكو إليك أسكو إليك أسكو إليك أسكو إليك أموراً أشكو إليه أشكو إليك أشكو إليك أمورك أنت تدعى ما لي عظيم قد بسطت يدي وقد بسطت يدي بالذل مفترخرا وقد بسطت يدي بالذل مفترخرا الي بثقت يدي بالذل مفتقرا إليه فثبت يدي بالذم مفترقون فلا تردنها يا رب خائبتان فبح رجودك